انها ذا لنق ورقصره ق وما من الى ان الى الله وإن غان ليم ذي مفسدين اريد ان لي لا نعبد الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ذَٰلِكَ بُنَا بًا ظَنَّ أَرْبًا Yeah لُونَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اَنْتُم اؤلائي حَجَدْتُمْ فِي مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ freely